م ؤ س س ة أ ج ن ا د تقدم لله داركم فقد شئتم لنا صرح ا ل ك ر ا م ة بالحسام وبالدم ي فتنبهوا للقادمات فحولكم امم تصق ن ي و ب حقض المضرب فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا رصوا الصفوف لدى اللقاء ا ل أ ك ر م فالنصر ا ل أ ت ق ى الذي جعل الهدى هدف ا ل و ص و ر إ ل ى السبيل ا ل أ ق و م أ ف د ا ل خ ل ا ف ة بالنفيس وبالدم حتى تظل م ن ا ر ة للمسلمين هي رمز إ س ل ا م ي ودار خلافتي ومحط آ م ا ن ي وسر تقدمي أ ف د ي ا ل خ ل ا ف ة بالنفيس وبالدم ي حتى تظل م ن ا ر ة للمسلمين هي رمز إ س ل ا م ي ودار خلافتي ومحط آ م ا ن ي وسر تقدمي كم قد حلمنا أ ن تقوم خ ل ا ف ة فيها تصان الطيبات وتحتمي لكن أ ر ب ا ب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرم ي ن كم قد حلمنا أ ن تقوم خ ل ا ف ة فيها ت ص ا ل الطيبات وتحتمي لكن أ ر ب ا ب الضلال تجبروا وتفاخروا بولوج كل محرم ي ن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 مسلمي هي رمز إ س ل ا م ي ودار خلافتي ومحط آ م ا ن ي وسر تقدمي يا و ي ح ه ج ع ل قوانين الخلاء أ ع ل ى من ا ل آ ي الحكيم المحكم ي يا جند أ م ت ن ا الكرام وكم لكم من ج و ل ة كانت وصوله ضيغم يا ويحهم جعلوا قوانين ا ل خ ن ا ء أ ع ل ى من ا ل آ ي الحكيم المحكم يا جند أ م ت ن ا الكرام وكم لكم ج و ل ة كانت و ص و ل ة ضيغمي أ ف د ي ا ل خ ل ا ف ة بالنفيس وبالدم ي حتى تظل مناره للمسلم ي هي رمز إ س ل ا م ي ودار خلافتي ومحط آ م ا ن ي وسر تقدمي أ ف د ي ا ل خ ل ا ف ة بالنفيس وبالدم حتى تظل م ن ا ر ة للمسلم ي ن هي رمز إ س ل ا م ي ودار خلافتي ومحط آ م ا ن ي وسر تقدمي جرعتم الكفر اللعين سمومه م م ز و ج ة بالذل بعد الالقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أ ه ل ه فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه م م ز و ج ة بالذل بعد الالقم ي لا تحفلوا بالكفر يحشد أ ه ل ه فهم الغثاء وحاصبات جهنم افدي ا ل خ ل ا ف ة بالنفيس وبالدم حتى تظل م ن ا ر ة للمسلمين